بسم الله الرحمن الرحيم وصلا اذا تضور واليوم الموعود وشاهدي ونشود قتنا أصحاب هُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ سُورٌ وَمَنْ يَتَقَوَّمْ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُغْفَلُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بخش ربك لشديد روى الغفور وجنود ذو العوش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذي